وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَقَضَيْنَا بِهِ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهَ هَارُونَ نَبِيًّا وَذَكَرْنَا فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ انّه كان صادقا الوعد وكان رسولا النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب ادريس ان هو كان صديقا نبي ا ورفعناه مكانا عليا اولئك الذين انعم الله عليهم إِنَّ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِنْ مَنْ حَمَلْنَا وَمِنْ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ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 فخلف من بعدهم خلف أضع الصلاة وتبع الشهوات فسوف يلقون غياء إلا ما ت وَعَمِلِ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ هُمْ مَأْكِيَا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً إِلَّا سَلَاماً وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيَا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنَ عِبَادِ